باللوازم كل نادر عن وراج والرجال المخلصات في اليمين أمري يدي رتيح نفدات أمري واخذ رجال ماتلي باللوازم كل نادر عن وراج والرجال المخلصات في اليمين لا يهمك يا بعد منه عداج والله النجح الحبيب أبدف لا يهمك يا بعد عدات والله انك الحبيب بتفريني اضحكي بس حكي الله يهداك ما هو لايق لا غدا وجهك حزين أستاذناك لو تسمحين، ما أدري من هو يلتقي بشين معات، كل صفات الطيب انت تجمعين. الرضا ما هو رضا إلا رضاه، والله يستاذناك لو تسمحين، ما أدري من هو يلتقي بشين معات، كل صفات الطيب انت تجمعين. الله أكبر،, أكبر نسجنا في هواج. دهر فينا تراني ملحنين الله اكبر كنا في هواك في دهر فينا تراني ملحنين امري يديرتي امري يديرتي امري يديرتي امري يديرتي امري يديرتي حنا فدا امري, أمري, حن أمري وتد رجال مات تهف في نغارات فزعت الملهوف من في رجات بس فزعت الملهوف من خط العريش ولسك في رجات بس يا يسار او يمين ديرتي ولا تستحي يا ويلي ديرتي ولا تستحين يا يا ديرتي الذين ماتين امري يديرتي حنفذ امري والقد رجال ماتين بالواجب والرجال المخلصات فدوه لعمري وقدر رجال ما تنين <تصفيق> بالنوازل كل نادر انارات رجال المخلصات القيمين لا يهمك بعد من وعادات والله انك الحبيب بتفرحين يا بعد من بعدات والله انك الحبيب تفريني امري يديرتي امري يديرتي يديرتي امري يديرتي امري يديرتي خل نفداك امري وخذ اجال ما تلي